بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من خير هذه الأرض وخير ما جمعت فيها واعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها اللهم رزقنا حماها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا